بسم الله الرحمن الرحيم العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها كتاب الطالب الثاني الوحدة السادسة الدرس الحادي والثلاثون استمع إلى الحوار الحوار البحث عن العمل لعل نتيجة المقابلة طيبة اليوم قابلت مدير الشركة ورأى شهاداتي لكنني غير متفائل ما سبب ذلك؟ الشركة تحتاج إلى عشرة مهندسين وقدم للعمل مئة مهندس معظمهم لهم خبرات طويلة ستجد العمل المناسب إن شاء الله أنا آسف يا أبي لأنني درست الهندسة لقد تخرجت في كلية الهندسة منذ سنتين ولم أعمل حتى الآن ليست المشكلة في دراسة الهندسة المشكلة في البطالة التي تعم كل العالم حيث يتخرج الطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة ولا يجدون عملا نريد مساعدة أهلنا ونريد الزواج لكننا لا نستطيع تقول الحكومة ستكون هناك فرص عمل كثيرة للشباب هذا العام سمعنا هذا الكلام كثيرا نحن نريد عملا لا كلاما كن متفائلا الوحدة السادسة الدرس الحادي والثلاثون فهم المسموع استمع إلى الحوار ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب متى تخرجت في كلية العلوم يا شعيد؟ تخرجت منذ ثلاث سنوات وأين تعمل الآن؟ عملت خمسة أشهر في المستشفى الجامعي ثم تركت العمل لماذا تركته؟ لا أحب العمل مع الممرضات إذن تعمل معي في المدرسة لا أحب العمل في التعليم وماذا ستفعل؟ قدمت أوراقي إلى شركة الحاسوب وأنا متفائل كثيرا أولاً، درس سعيد في كلية ألف، الطب ب العلوم جيم، الرياضيات ثانيا عمل سعيد في المستشفى ألف، خمسة أشهر با، ثلاثة أشهر جيم، 4 اشهر ثالثا ترك سعيد العمل في المستشفى لانه لا يريد العمل مع ا الاطباء ب الممرضين ج الممرضات رابعا خالدة تعمل ا مدرسة با موظفة جيم ممرضة خامسا سعيد يريد أن يعمل في المدرسة ب المستشفى الجامعي جيم شركة الحاسوب